بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ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 كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر 127. عليها تسعة عشر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 122. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر 123. إنها لإحدى الكبر 124. نذيرا للبشر 125. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 126. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين فِي الْجَنَّةِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المسكين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ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 119. منهم أن يؤتى صحفا منشرة 110. كلا بل لا يخافون الآخرة 111. كلا إنه تذكرة 112. فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة